أقسم بالأقصى يا صبيو يا صبيو يا صبيو أقسم بالديني وعهدي يا صبيو يا صبيو أقسمنا أقسمنا أقسمنا إن عائدون يا من كنت لسنانًا نساك نحيى في الدنيا ذكرك يا أرض الطيبة والمسرى هذا إسلام ينعاك ويعز علينا في ألم فوق التنكيل رؤياك وعدا أعطيناك صدقا في عز نصب لقياك وسلام الذل لن نرضى كلا فالسلم اعياكي سنسور في وجه الدنيا لا نقب حكما اضناكي بل الحكم لله دوما بالمنع ربي علكي يا قدس سناتيك سعيا نمضي في درب فتاكي اصلا من يا صيون يا صيون بدي والزيتون يا صريون يا صريون أقسمنا أقسمنا أقسمنا إنا عائدون بالنهج الثوري الأحمر أقسمنا نمضي لا نقهر ونسير للأقصى زحفا في صرخة الله أكبر ونحطم صهيون حقما بالثورة سحقا كي تقبر والغاصب بالذل يجزى والشانئ للقدس يبتر فجره هيا لا تخشى فالنصر يلبي من فجر فتته بالموت فتكا بشضايا الحق إذ تشعر الحق يطال في حرب والراكن للذل يخسر ودم الاحرار في نزف كالفجر صباحا قد أصفر قسما بالاقصى يا صديون يا صديون, يا صديون بالدين والزيتون يا صديون يا صديون اقصنا اقصنا اقصنا طهيون إن زدتي لؤما وقتلت الأحرار ظلما نأتيك كالسيل زحفا عهدا عهدناه قدما إرهابك فينا ليجدي من جرمك قد زدنا عزما هنا تفتا عز في الحق لا نعرف سهبا ونريح الدنيا من شر نستأصلك رجما رجما لا لست أفعى بل أنت أضغاها بالحقد سما مهلاً في الصبح يأتينا ويجب عن قدس يغمى عهداً أقسمنا في بأس ستزولي عن أرضي حتمى قسماً بالأقصى يا صهيون قسماً بالدين والزيتون يا صهيون, يا صهيون أقسمنا، أقسمنا، أقسمنا إننا عاد ميزانك يا عالم خاسر قد مال بحب للجائر إذ تنصر ظلماً سفاحاً فيخونك في لؤمن سافر هذا تأريخه مشهود فالماضي أسود والحاضر كم عهداً خانوا كم نكثوا في خبس إبليس المكر يا عالم أحكم في عدل لا تركاً للبغي الغادر لبني صهيون لا تأوي واجههم بالسيف الباتر بالظلم ساد في غدر بالحيلة بالنهج الجائر انظر يا عالم في وعين فالجرح بالنس في غائر خسمن بالأبصى يا صهيون يا صهيون خسمن بالدين والزيتون يا صهيون يا صهيون أقسمنا أقسمنا أقسمنا إنا عائدون